يا من نوري الله معي بالشوق بالكلمه انه الشوق الذي اعيش به مريض اسمه الشوق الذي يسوي مويا مودينا في الدنيا والساكته من ال